إِنَّ اللَّهَ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَفًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَ يَنَا لَلَّهَ لُحمُهَا وَلادِمَا أهَا وَلَكين يَنَ لُ التَّقَوَ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ للتُكَبِّر اللهَّه عَلَ مَا هَذاكُمْ وَبَشِّرِمُحسِنِين إِ اللهَّه يُدافِعُ عَنَّينَ آمَنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور